إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتمنا قومك من بعد ك وأضلهم سامي فرجع موسى إلى قومه ربا لا قال يا قوم ألم يدرك؟ دون كذا كل عند ام اكم ان لا فَكَذَّبُوا بِكَ أَنْتَ فَاعِثَ فَأَنْ طَالَمَ جَاءُهُمْ أَيْجِلًا Fala yawawna az قد قال بهم من قبل يا قوم إنما I <laughs> love إذ رأيتهم ضرور ألا تتبع عن ألا تتبع عن ما أملا تقبلني وذا برأسي إني خشيت أن تكون. قتبين بني إسرائيل وعلمت وقب قولي, قولي فما ام فوقك ذميه قال لا بفوق بما لا يصور زيد ساقد لو من اظهر الرسول فنمثوا وكذاذ كان عل للباب فان ما بك في حياتك ان تقول ذمات تَمَوَّعِيدًا مَا تَخْلَفَ وَهُوَ إِلَى إِذَا ذِكْرُ اللَّهِ وَلْكَ عَبْدٌ لذيه الغل على ياق كيف ينحيقن ثم ماذا دفن نحو بالمد Y nào وَإِنْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا كذلك نقص عليك من أنباء مَا جَاءَ بِهِ الْقَوْلُ فَأَنَّ كَلِمَنِ قَدْ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا إِنَّمَا وقص عليك من أنباء ما أخذ وقد آتيناك من لجنة لم أحرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة والزراء خالدين في أَبَوُ مَنْ قِيَامَتِهِ لَا نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ Ha alidin حيلا يوم ينفق في يوم ينفق في وَأَنَّ شُرُورَ جِنٍّ مِّنَ الْجِنِّ بَيْنَهُمْ إِن ارَا نُخْلِقُ الْعِظَامَ ثُمَّ نُكَلِّبُهَا لَحْمًا إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ توم إلا يا ربا ويسألونك عن الجبال ويسألونك أدونك عن الجبال فقل ياتفها ربه مصفا فهزوها قاعا صف بابا تياو قاو 2 3 لا تا جي زاي او ال يومئذ تتابع مداي لا يا يومئذ تذبحنا مداي وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم إذ جفعت إلا من أين إلا من وضيع. يعلم ما بين أيدي وما خلفه، يعلم ما بين أيدي وما خلفه يعلم ما بين أيدي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به وَأَنَّ الْكِيُوجُ فِي الْحَلِقِ يَا وَقَدْ خَابَ مَنْ ظَنَّ لَوْلَا هُوَ وَمَنْ أَمَّ Why have وكذلك بِكَ ذَنَّاءُ قُعَانَ نَعْمَ وِيرُ وَصَرَّ نَطِيجِ وصرفنا في جين العيد لأنهم يستقون أيضا ويحدث وَكَذَنِكَ أَزَلْنَا رُقُوءَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِهِ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحبث لهم فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَ عَبْدِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا يجدني وإذن وكذلك أنزلنا وقو أعلم العظيم وصرفنا فيه من الرائد وصرفنا فيه من الرائد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فسال الله عن ذلك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وقو عنذي دنيا صدق الله